وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدقه والإخلاص في القول العمل إحنا بلنا كثير ما تقبلناش على شاشة الخليجية ولعل العود يكون أحمد طبعا احداث الأربعاء الماضي تغطي على جميع ما يمكن قوله وبالتالي إحنا محتاجين بعض الإضاءات وبعض الإرشادات ونعمل إيه لسنحال الناس في وضعنا المتكرر الذي نسأل الله عز وجل أن يكشفه عنا جميعا. نعمل ايه في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي ونحلل الحدث ده ازاي؟ اول حاجة انا عايز كلنا نبقى فاهمين معنى مهم قوي. لا شك أن هناك من يمكر بهذه البلاد ومن يكيد بها كيدا خبيثا. لكن تعالوا نشوف القرآن. بيقول إيه في المعنى ده القرآن بيقول إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا القرآن بيقول ويمكرون ويمكر الله ودايما أنا عايزك تبقوا على هذا اليقين إذا كان هناك من يكيد بهذه البلاد ويمكر بها السوء فهناك رب العالمين الذي قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لكن هذا الكيد علاجه في كلمة واحدة فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم الآية دي آية عظيمة أوي ومحتاجينها أوي إن احنا نتشبث بيها في واقعنا دلوقتي يا جماعة يلي خيفين من إن الأمور تسوء أكثر مما هي عليه كلنا خايفين على البلد وكلنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكشف عنا السوء وكلنا خايفين من بكرة وكلنا عندنا تخمينات وعندنا آراء مختلفة من هو الطرف الثالث من اللهو الخفي من هو المسؤول عن كل ما يحدث بهذه البلاد <تصفيق> أنا عايزكم قبل ما تفكروا في دي نفكر دلوقتي في الواجب اللي علينا كلنا الواجب اللي علينا كلنا يتلخص في يقين وتوكل أنا بقولش كلام درويش وما بحبش ان احنا نتعامل مع الواقع بشيء من التهويل او التهوين لكن انا عايز احط حجر الاساس لحل المشاكل اللي احنا عايشين فيها شوفوا الايه قد ايه بترسخ فينا معنى مهم قوي فكيدوني جميعا مين اللي بيعمل الكلام ده امريكا اسرائيل مين اللي بيعمل الكلام ده اجهزه مخابرات مين اللي بيعمل الكلام ده مين المسؤول عن الكلام ده امن الدولة السابق النظام البائد العملاء الاناركيين اللي بيعمل الكلام ده ده او ده او ده تعالوا كلنا نتفق على هذا المعنى فكيدوني جميعا انا بقول لكم اعملوا ما بدلكم تربصوا بنا الدوائر اعمل اكتر ما تستطيع من كيد ومؤامرات ومن كل ما تستطيع من حيل فكيدوني جميعا يلا كلكم يلا كلكم اجتمعوا على ما تريدون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ودلوقتي وحالا أنا مش خايف منكم ولا خايف على البلد من بكرة لو أنا والناس كلها اتفقت على هذا المعنى إني توكلت على الله ربي وربكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يا ناس البلد ريحة للنفق المظلم يا ناس البلد فيها مشاكل قد كده أنتوا مش فاهمين المخططات بتاعة الماسونيين والمخططات بتاعة المساد ومخططات والخبائث أنتوا مش فاهمين البلد رايحه فين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله يكفينا اليس الله بكاف عبده بلى اليس الله بكاف عبده بلى حسبنا الله يكفينا الله ونعم الوكيل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه احنا نسينا ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء اليقين في ان اللي بيدبر امر الكون ده هو رب العالمين مش امريكا ومش اسرائيل ومش الغرب ومش العملاء ومش المخابرات ومش اي انسان الذي يدبر هذا الكون هو رب العالمين وهو القاهر فوق عباده ربنا سبحانه وتعالى القهار يقهر قلوب العباد على ما يريد ايه المطلوب مني انا قبل ما جيلكوا سألت الناس على الفيس عن حلقتنا دي اللي عنوانتلها بعنوان الدم مش رخيص وقلت يا ناس اللي عايز يقول حاجة يقول انتو عايزين تقولوا ايه ودخلوا على الصفحة وتجاوبوا معنا الصفحة باسم الشيخ هاني حلمي بالعربي وأنا متجاوب معاكم أغلب الناس سألت نعمل إيه؟ إيه المطلوب مننا؟ إيه المطلوب مننا في الوقت ده؟ المطلوب؟ أول حاجة المعاني الإيمانية دي اللي في ناس النهاردة من كتر التعامل الواقعي اللي أنا ما بقللش منه من كتر الانخراط في السياسة اللي أنا برضو هنا عملنا قبل رمضان حلق وقلنا في رمضان حنشتغل بالسياسة وقلنا السياسة والتربية السياسية ان ده جزء لا يتجزا من شريعتنا ومن ديننا لكن من كثر الافراط في التعامل في الملف السياسي وكل ما بنطلع من حاجة نخش في حاجة والانتخابات ومجلس شعب ومجلس و و الناس نسد بعض المعاني والناس بقت تقلل منها أو بتتغاضى عنها عشان كده يا جماعة الحل يقين الحل توكل الحل في التقوى الحل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الناس النهاردة مرعوبة في الانفلات الأمني في البنوك اللي بيتعمل عليها سطو مسلح ال الناس اللي بيهجم عليهم ناس وياخدوا عربياتهم أو يهجموا على السياراتهم او او او من الامور اللي الكل النهاردة بقى يخاف منها والترويع اللي بقى دائر في البلد هو الشكل مش ماساوي علشان برضو احنا قلنا لا نهول ولا نهون بس ألا بلا شك عشان نحس بمعنى مهم قوي يعني ايه الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تعرفوا ان من معاني اسم الله المؤمن الله مش من أسمائه المؤمن يعني المؤمن قالوا من معناها الذي يؤمن عباده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لا يظلموا بعضنا بعضا يعني إن الظلم ده ما يبقاش فينا اه المعنى ده مطلوب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة ضجت لما سمعت الآية دي قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك مش الظلم لما الصحابة قالوا وأينا لم يظلم نفسه قال لهم مش هو ده الظلم المراد في الآية الم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ألا بذكر الله تصم القلوب أنتم كلكم محتاجين إنه المعاني دي لا تبتعد عن أذهن أبدا هو ده الحل الحل إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان يهرع إلى الصلاة كان إذا حزبه أمر يعني لو اشتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيتأمل في مسألة مهمة جدا خطر كبير جدا بيهدد الأمة كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة القنود إن احنا ندع ربنا سبحانه وتعالى بقلوب صادقه وانما يتقبل الله من المتقين فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا محتاج لك يا رب ملناش غيرك يا رب اكشف عنا البلاء يا رب انا مؤمنون هو ده قلب موصول بالله قلب حاسس اد ايه الغفلة بتبعد وقد إيه مرة وقد إيه عقوبتها عشان كده محتاجين صح صح محتاجين نفوق محتاجين نتعامل مع الحدث كما يريد رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى محتاجين إن احنا نبقى فاهمين المعادلة دي قوي كل الله كما يريد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 نبتدي نوصف الحدث ده وقبل ما أقدم رسائل أنا جاي أقولها لكم كلكم أوجه رسائل للمسؤولين أوجه رسائل للي ورى هذا الحدث أوجه رسائل للمتظاهرين أوجه رسائل للأحداث النهاردة اللي بتجري في بلدنا وقراءة ليها أوجه رسائل لينا كلنا فعايز في البداية أقول لكم حقائق قرآنية ذلك الكتاب لا ريب فيه لو عايزين نفهم واقعنا ده نفهم ازاي اكتر مشاهد في القرآن بتوصف المشاهد اللي احنا عايشينها دلوقتي هي المشاهد في قصة موسى وفرعون قصة موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفرعون ذي الاوتاد وفرعون الذي طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب قصة موسى وفرعون يا جماعة لما القرآن وصفها ارجعوا وده واجب عمله واحنا دايما نحب النوم يكون الأمر دايما كده يبقى فيه تواصل بيني وبينكم وتفاعل فعايزين النهاردة ما تنموش بالله عليكم إلا وتكونوا صليتوا بأول ربع من سوره القصص سوره القصص وعايزين نتامل الآيات الأولى منها ونعيش انه هو هو بالضبط الواقع اللي احنا عايشينه لما افتتح الله عز وجل هذه السورة قال نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهل شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه لخص ربنا تبارك وتعالى الحكم الفرعوني حكم الدكتاتوري حكم الظالم حكم المستبد الحكم الذي يطغى على الناس لخصه في اربع حاجات هم وصف ما نحن فيه ومخلفات العصر البائد واحد علو في الأرض استكبار في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيء كبر فبالتالي الناس تبقى في حتة والوالي والراعي في حتة ثانية خالص على في الأرض والله عز وجل يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يا ناس المسألة مش مسألة كراسي والله العظيم إياكم وسلطان الجاه ما اغنى عني ما هلك عني سلطاني يا ناس يا من تلو الأمر المسألة والله الذي لا إله إلا هو مسألة جنة ونار المسألة مش سهلة أبدا أخطر ما تكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أبو ذر رضي الله عنه إنه يلي امرت بعض الأمصار التي فتحت النبي قال له صلى الله عليه وسلم إنك مرء ضعيف ابعد ما تستشرفش للمسائل دي العلماء سموا الملك وإرادة الملك قالوا عنه الشهوة الخفية حب الرئاسة خطر قوي خطر قوي قوي فعشان كده أول صفة من صفات الحكم الظالم المستبد العلو في الأرض فيسيب البلد نصها تحت خط الفقر وتبقى حكومة رجال أعمال ويبقى الحال اللي احنا عايشين فيه ده ونبقى مهددين ويبقى العقوبة صورة جياع وملف اقتصادي في أرض ما يكون وتريليون وشوية الدين الخارجي ده غير الدين الداخلي ده غير ده غير ده غير على في الأرض وجعل أهلها شيعة أول صفة صفة الكبر المطلوب مني المطلوب مني إن أنا أرسخ للحكم الراشد الحكم العادل لو أنا عايز إن النهاردة مصر تبقى في أرقى الأماكن بين الدول إن مصر تبقى بلد الحضارة أم الدنيا بحق إن مصر تعود لمجدها إن ولدها بجد يعودوا كما كانوا من قبل لو أنا عايز ده يحصل لو أنا عايز الخير للبلد دي يبقى أول صفة لا بد في مقابل كبر الفراعنه وكبر الظلمه من التواضع وعشان كده قلوبنا والله والله والله بتتقطع على الدم الدم مش رخيص الدم مش رخيص الدم مش رخيص اعظم ما تتصور أعظم ما تتصورون موضوع الدم أنا لو عدت تلك الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن خطورة موضوع الدم والله العظيم يمكن مش هتلاقوا أشد من عقوبة هؤلاء من أشد ما يكون لما تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بيحدى ثلاث كفر بعد اسلامه او زنا بعد احصانه او قتل نفسا بغير نفس المسلم معصوم الدم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حرمه المسلم اعظم عند الله من حرمه الكعبه بل من الدنيا باسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي قال والذي نفسي بيده لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا يا اللي خططت للفتنه دي ياللي وراء هذه الاحداث ياللي بتهرقوا الدم كل يوم والتاني والله العظيم الحساب عسير والله العظيم الدم مش رخيص اشد العذاب عند الله لمن يقتل مؤمنا متعمدا اسمع ربنا قال وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما العلماء قالوا ابن كثير في تفسير هذه الآية ورجعوها سوره النساء الآية 93 قال هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله ألا تسمع قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ربنا قارن الدم بالشرك ربنا سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم خطورة الإفساد في الأرض ولما ربنا وصف الحكم الفرعوني كانت الصفة الرابعة إنه كان من المفسدين الإفساد في الأرض وقتل الأنفس والدم الحرام عند الله عز وجل جاء رجل إلى ابن عباس فقال أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال أنزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وأنا له التوبة صعب أوي سيدنا ابن عباس بيقول الدم خطير أوي الدم مش رخيص قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو شماله تشهب تنزف أو داجه دما في قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني قتلني فيما تشكورة قتلني علشان دا ألس على دا ودا شتم دا قتلني علشان عشان ايه علشان تعصب انا اعرف البرسعادية كويس وبروح برسعيد كتير واعرف كتير من اهلها وهم فعلا اهل اصول واهل مروءة ومش كلام تهدئة إعلامية ده واقع احنا ما بنتكلمش كلام ارتجالي دي شهادة أمام الله عز وجل وحقيقة ان الأمور من وراءها مليون علامة استفهام انا جالي تقرير الطلاط عليه النهاردة على النت على بعض الحقائق لبعض الناس اللي كانوا شهود عيان للحادث قالوا انه في حاجات عجيبه أو يمكن كلكم سمعتوها في التحليلات بس من شهود عيان شافوا الواقع ده بيقولوا انه في ايدي خفيه عجيبه ناس بتروح اللي دي بشكل مستمر قالت احنا شفنا ناس اول مره نشوفهم احنا بيقول التقرير أجمع كل من وثقت شهادتهم من شهود العيان الذين لم يفوتوا مباراة للنادي المصري أنهم رأوا وجوها غريبة لم يروها في حياتهم بين صفوف المشجعين بورسعيد مدينة صغيرة وبالتالي الناس عرف بعضيها وبالذات جماهير الكورة قالوا لأول مرة يتم إرهاب المشجعين بالسلاح الأبيض داخل المدرجات بحجة انهم لا يشجعون كما ينبغي ان يكون التشجيع واعتراضا على يفطى كانت محطوطة تتمنى الشفاء لمحمود الخطيب حاجات عجيبة سمعت انه لأول مرة يكون التساهل ده في دخول الجماهير بدون ابراز التذكرة ولا تفتيش في سابقة تاريخية في عرف الملاعب المصرية انتشر في المباراة العب نارية خطيرة لم يعرفها جمهور المصري ولا أهالي بورسعيد لا من حيث النوعية ولا من حيث الكمية ومهم إنها انتشرت بين صفوف الجمهورين بالتزامن الحاجات اللي انتوا عارفينها أنا مش عايز أكرر الواقع ده إن أنا عايز أوصل لوصفات علاج حكاية بقى لحم الباب اللي كان لجماهير الأهلي وإلى غير ذلك من أمور كلها بتقول ان في أيدي تعبث بلا شك عشان استقرار البلد دي الدم مش رخيص أول ما يقضى بين العباد في الدماء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس اللي هي الإنسان مننا تعالوا نرجع للأخرة بقى ونبعد شوية عن المشاهد الكئيبه اللي كل شوية تطالعنا بها وسائل الإعلام تعالى اسبح بخيالك معايا إلى مشهد الصراط والناس في الوقت ده الدنيا كحل ما فيش نور النور العمل اللي انت جاي بيه ولما الإنسان يعدي كرب الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية صراط أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليف وخطاطيف تخطف بأرجل الناس وبعد هذه الكربات تكون القنطرة قنطرة ما بين جهنم اللي عليها جسر اللي هو الصراط اللي لما يعديه تبقى مسافة خطوات ويبقى قدامه أبواب الجنة قنطرة يقتص فيها الله للعباد بعضهم من بعض تتصور قد إيه خطر الأمر ده إنه واحد عدى خلاص من الصراط وخلاص خطوات ويبقى في الجنه يلاقي نفسه واحد ماسكه ويقول له حسناتك كل اللي معاك ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال لا المفلس فيكم من ياتي يوم القيامه وقد شتم هذا وسفك دم هذا فاخذ هذا من حسناته وان هذا من حسناتي فان فنيت اخذ من سيئاتهم يا ريت حد يكون سمعني من اللي تسبب في الامور دي وكلامي يصادف قلب ذاكر مش غافل يا ريت كل واحد تسبب في البلابل والقلاقل والفتن والدم يلحق يتوب قبل فوات الاوان قبل الا ينفع درهم ولا دينار كل الذنوب النبي قال إنه يرجى منها العفو الصفح إلا الشرك وإلا مظالم العباد خطر أوي إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإلا مظالم العباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وابن جاء من حديث عقبه بن عامر قال صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا ولم يتند أي لم يصب ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء ليس من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا ولم يتندب دم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم إمرئ بغير حق ليهرق دمه الدم القاتل اللي بيجري ورا الدم أبغض الناس عند الله وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى اللي سمع عايز أن الناس تثني عليه وبيسمع علشان خاطر يعني يفتغي وجوه الناس من سمع سمع الله به يوم القيامة ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة فقالوا أوصنا طب نعمل ايه قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع ان لا يأكل إلا طيبا فليفعل أكل الحلال. ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل اللي اتحرم عليه الجنة كف دم واخرج أبو داود من حديث العبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا الحديث ده علشان التعصب حنقتل حنعمل حنسوي قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله يعني ايه ايوه عشان بعد كده محدش يبقى يعمل مش عارف ايه اللي بيقولوا كلام زي كده في الفتن من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يحبط عمله ربنا ما يقبلش منه شيء تتحرم عليه ابواب الجنة إلا أن يتوب والنبي قال إن الموضوع سهل خالص في موضوع الدم روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما الدنيا تبقى سهلة والتوبة تبقى ممهدة إلا في الدم الأمور تبقى صعبة قوي قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض عشان كده قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وكأن السباب ده العلاقة بينهم هما الاثنين ممكن يؤدي إلى ذلك ممكن التعصبيات دي ممكن الهمجيات دي تؤدي إلى مثل ذلك لما قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرون يا للمهاجرون وكل واحد منهم طلع يقول احنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنه مش عايزين انه رياضة وكورة انها تعمل في الناس كده ياخدوها على وجه الترفيه مش على وجه انها تبقى عقائد وانها تبقى احزاب وانه يبقى عليها اللي بيحصل ده مش ممكن تبقى دي رياضه مش ممكن تكون دي وسيله من وسائل الترفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الدم مش رخيص الدم غالي فعشان كده اياكم والدماء قلت الحكم المستبد اربع حاجات محتاجين عكسها الحكم المستبد علو وكبر محتاجين تواضع محتاجين قلوبنا تبقى على قلوب بعض محتاجين نحب بعض محتاجين ما تدخلش الشيطان بينا محتاجين نعتصم ولا نختلف لانه الحكم الظالم المستبد بيحكم رقم اتنين بفرق تسد مش عايزين يبقى فيه شتات وفرقة حتى في الامور اللي لا يمكن الاختلاف حواليها هو في حد هيختلف على خير البلد دي على التنمية للبلد دي على ان الناس تعيش افضل اللي هيختلف ما يبقاش منتمي ليها يبقى مش من أهلها مش ممكن إنه الاختلافات الأيدلوجية تسبب هذا الأمر أبدا لكن الحكم المستبد دايما جعل أهلها شيعة وحجيب قوي في قصة موسى وفرعون المعنى ده موسى عليه السلام قعد أربعين سنة في قصر فرعون ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكم وعلمه قالوا لما بلغ أشده من سن 16-30 سنة, 16 سنة واستوى من سن 30-40 سنة لم أعد 40 سنة وقص القرآن قصة فيها برضو قتل لكن ما كانش قتل عمد كان قتل خطأ لما دخل سيدنا موسى على حين فتره وغفلة من أهل البلاد ودخل لها اتنين القرآن يقول هذا من شيعته وهذا من عدوه الله شيعته وعدوه ليه وسيدنا موسى بيعدي ليه الجماعة بتوع التفسير بيقولولنا انه كان اللي كان من شيعته يعني كان من بني اسرائيل اللي سيدنا موسى منهم بني اسرائيل دخلوا مصر بعد ما ولي سيدنا يوسف الوزارة واستوطنوا مصر ووصل الحال أنه كانوا عددهم عدد مسؤوليل أبدا لأنه في قصة موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى سيوحي إليهم أن يسري ببني إسرائيل ليلة قالوا أنه خرج بستمائة ألف فبني إسرائيل كانوا عددهم كبير شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدو قالوا من المصريين القدماء طب ليه سيدنا موسى القرآن بيوصف أنه الراجل التاني ده بقى من عدوك فعل فرعون قسمها كده وزي ما هو بيتخطط لتأسمها كده مرة نمسك ملف المسلمين وغير المسلمين مرة نمسك ملف السلفيين والإخوان مرة نمسك ملف الإسلاميين والليبراليين جعل أهلها شيعة عشان كده الحل ايه كفاكم من اللغة دي مش عايزين اللغة دي تبقى تسود عايزين لغة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عايزين لغة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم عايزين لغة إياك نعبد وإياك نستعين عايزين لغة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عايزين اللغة دي هي لتسود؟ هو ده الحل يا مسلمين هو ده الحل يا مصريين ان النهاردة لا نختلف على اساسيات بقينا مختلفين عليها النهاردة عشان كده الاعتصام امام الفرقة والشتات وفرق تسد رقم ثلاثة الدم يذبحوا ابناءهم فرعون عشان نبوءة عشان حلم شافوا او رؤية رؤية له وكاهن فصرهانه ان راجل من بني إسرائيل شاب حيسقط ملكه عشان نبوءه قالوا قتل تسعين ألف تسعين ألف الدم غالي دم السوريين غالي دم المصريين غالي جعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم الولاد الصغيرين يتقتلوا والبنات يشغلهم خدم عنده الدم مش رخيص الدم غالي والظلم البين ده أظلم الظلم الأمور اللي بتبقى متعلقة بالدم عشان كده حلها إيه؟ حلها اللي النهاردة الناس وإحنا قاعدين مستنيين جلسة غدا ولجنة تقص الحقائق وهم بيقولوا انه فلان وعلان فالناس اللي فهم دينها قالت ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الظلم ظلمات يوم القيامة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق العدل العد حتى مع المعادلية حتى مع الأشد الناس اختلاف معاه اعدل اوعى تستفزك المواقف والأحداث اوعى تسيب نفسك للشيطان يحركك اوعى تسيب نفسك لشياطين الانس اللي بيتربصوا الدوائر اللي جايين النهاردة يقولوا بلطجية تتلم على الناس اثناء المظاهرات ويلا علشان نحرق ديوان المحافظة ويلا علشان نحرق المصلحة الفلانية ويلا لابد ان احنا نعمل كذا وكذا إيه تستفزك الأمور دي إياك إياك الظلم ظلمات والعدل نور لو إحنا عايزين إمام عادل يحكمنا يبقى مش هينفع أبدا نبقى بنظلم بعضينا مش هينفع أبدا يبغي بعضنا على بعض ده ربنا بيقول فمعاملة الراجل لمراته فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عاليا كبيرا اوعى تبغي لأنه معجل العقوبة عشان كده أفكركم وأينا لم يظلم نفسه ارجعوا باللائمة على أنفسكم قبل أن تضعوها في رقاب أحد أنا لا أقول إنه دول ودول ودول ممن نرى أنهم الأطراف الخديثة إن دول لا يواجهون لا لا بس أنا بقول البداية منين القرآن بيقول كده مش هيحصل تغيير والله مش هيحصل مش هيحصل تغيير لغاية ما يتحقق المعنى الأساس حتى يغيروا ما بينفسهم هو احنا النهاردة من بعد الثورة بقينا اكثر قرب لله يا كل من شايف الاحداث وخايف يا كل من بيدعي ربنا انه يكشف عنا البلاء اتغيرت في ايه تبت من ايه حجتك ايه ياللي ما كنتش بتدخل, بتدخل الجامع خايف من امن الدولة ياللي كنت مش عايزة تلبس انقاب علشان خاطر ما يزكيش النهاردة حجتكم ايه النهاردة ما تغيرتوش ليه النهاردة قدام ربنا سبحانه وتعالى هتقولوا ايه البداية من عندك اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم يا ناس يا اللي يئستوا يا ناس يا اللي احبطتم يا ناس يا اللي تاهد بيكم الطرق والدروب يا ناس اللي بقيتوا تقولوا زهقنا بقى اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا سيدنا موسى قال لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون عملت ايه عملت ايه علشان خاطر ننعم جميعا بالامن اول شيء ارجع باللائم على نفسك انت السبب انا السبب والله العظيم وبعد كده كن ايجابي وقف حر وقف قدام الظلم وواجه الظلم ولا تخشى في الله لو ما تلائم مهما كانت الامور لكن في الاول غير من نفسك تعبد بقلبك لربك ناجي في الخلوات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعمل زي موسى عليه السلام لما وقع منه ما وقع وما كانش قاصد وكز الراجل فقضى عليه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له أولوها كما قالها ابونا ادم لما تلقى ادم من ربه كلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قلوبنا بتتقطع يا ناس يا ناس فوق عودوا الى خير الهادي الوقت وقت نجتمع على طاعه الوقت وقت نجتمع على تضرع والله ليس لها من دون الله كاشفه ليس لها من دون الله كاشفه ليس لها من دون الله كاشفه يا رب ما غيرك يا رب محتاج لك يا رب. يا رب يا رب يا رب كلنا ولا تكن علينا أعنا ولا تهن علينا انصرنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا انصرنا على من يبغي علينا يا رب يا رب تقبل توبتنا يا رب اغسل حوبتنا اجب دعوتنا ثبتنا يا رب نسالك الثبات في الامر نسالك العزيمه على الرشد نسالك ان ترفع مقتك وغضبك عنا يا رب يا رب يا رب تقبل منا انك انت السميع العلي وتب علينا انك أنت التواب الرحيم يا رب شفع المحسن منا في المسيء جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب خذ من كل ظالم خذ من كل ظالم أخذ عزيز مقتادر اللهم عليك بكل من يتربص بنا فإنهم لا يعجزونك فإنهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك ربنا من شرورهم اللهم انا نعوذ بك ربنا من مكرهم ومن شرورهم الطف بنا يا رب الطف بعبادك الضعفاء الطف بعبادك يا رب الفقراء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين انها وصيه بين يدي عذاب اليم اما ان نعود اما ان نتوب اما ان نؤوب واما ستكثر الفتن واما ستكثر الدماء يا ناس اللي نادي اجتمعوا جميعا بقلوب خالصه صادقه ونهجوا ربنا سبحانه وتعالى صلوا كثيرا صلوا بالليل والناس نيام لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا استدفعوا النقم استدفعوا الفتن بالقيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحى في الليل وينادي على زوجاته أصحاب الغرف علشان يقوموا بالليل عشان تدفع عنا الفتن تواضع أمام على في الأرض اعتصم أمام جعل أهلها شيعة اعدل أمام يذبح أبناءهم واصلح مش عايزين صالحين مش عايزين بس قيام وصلاه وصيام وذكر عايزين كمان اصلاح في الارض عايزين تربيه عايزين تزكيه عايزين تعمير عايزين تطوير عايزين تغيير واهلها مصلحون ساعتها يتحقق ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون نظام فرعون خمس حاجات لو خلصت من مبارك لسه في كتير من أذناب نظام مبارك فرعون همان جنودهما الصحراء الملا خمس أركان فرعون الرأس والوزير الفاسد والجنود اللي يخدموا على فرعون وهمان كل فاسد كل واحد ما عندوش ضمير كل واحد لغاية النهاردة بيسعى للحفاظ على كرسيه كل واحد كده طبعا مش الشرفاء ولا المخلصين في أجهزة الدولة إنما الخبثاء إنما جنود فرعون وجنود هامان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ما قالش مخطئين المخطئ اللي هو معزور أخطأ مش قاصد إنما خاطئين اللي بيغلط بعمد اللي شايف إنها كذا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد والبلد تبقى بحر دم والبلد تبقى بطالة وعطالة وفقر والبلد تبقى ما فيش استقرار والبلد تبقى ظلم واضطهاد ما أريكم إلا ما أرى نظام الفرعوني وما أهديكم إلا سبيل الرشاد واحد فرعون اتنين هامان ثلاثة الجنود أربعة رسالة للإعلام رسالة للصحراء. صحرة فرعون انتهى بهم الأمر إلى أن آمنوا بالله فاقضي ما قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا انتهى بهم أمرهم إن آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون الصحراء وربنا سبحانه وتعالى قال لنا نعامل إزاي هؤلاء الصحراء جهاز الإعلام الفاسد جهاز الإعلام اللي بيروج للفتن جهاز الإعلام اللي بيشيع القلاقل في البلد جهاز الاعلام اللي مش راضي علشان اغلبيه للاسلاميين يا جماعه هو الموضوع بقى كده يعني للدرجات دي يا جماعه ده انا لسه بنقول لا زوال الدنيا باسرها اهون من دم امرئ مسلم في لكن ربنا قال لنا قال لنا الق ما في يمينك ما الواحد يقولها يمكن هتوصل فين هتوصل من القنوات الإسلامية اللي بيشوفها كام يعني هتوصل من المسجد قدام خمسين مية ألف ألفين تلاتة لكن احنا علينا علينا البلاغ وليس علينا الحساب علينا نقول أن نلقي ما في يميننا والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يا ايها الاعلام اتق الله فان الكلمه من لسانك من سخط الله لا تبلغ الآفاق تهوي بها في النار سبعين خريفه سبعين سنه في النار ده اللي بيتغمس غمسه اللي بيقعد جزء من الثانيه اللي بيقعد وقت قليل جدا في النار ويكون انعم اهل الارض يقسم بالله ما راى نعيما قط فاتق الله في لسانك املك عليك لسانك اتق الله في كلمتك اتق الله حرام حرام ايها الصحراء والركن الخامس اللي عايز أوجه له رسالة الملا كبار رجال الدولة هؤلاء الأحداث دي منتفعين أنا أعرف ناس شغالين في بعض الأعمال همهم إنه يبغونها عيوجا لما اجي اكلمه يقول لا لا لا مفيش احسن من العهد اللي قبل كده انت ليه بتتكلم الكلام ده هو في احلى من هذا الزمان عشان كان منتفع من هذا الزمان علشان خاطر حياته اصلا وماله كان قايم على علاقاته السياسيه على انه بيتاجر في دم الناس واحنا من مخلفات العهد البائد ان احنا بقينا نفكر في نفسينا ونفكر في اهالينا وزواتنا وانا ومن بعد الطوفان زمن مادي زمن ما يعرفش الاخ فيه اخيه زمن بيتحسب زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احساب اهل الدنيا المال ابن الدولار واليورو والريال والدرهم والجنين تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن انتقش. عايز أوجه رسالة للملأ لكبار رجال الدولة لرجال الأعمال عايز أوجه رسالة وأنا مش عايز أسمي فلول ولا لجنس السياسات في الحزب ولا كذا أنا مش عايز أسمي مش عايزين حتى لسه بنقول مش عايزين نفرق الناس عايز أوجه لهم رسالة وقول لهم إياكم الملأ دول اللي ربنا وصفهم في قصة موسى وفرعون حتى فرعون نفسه ما كانش حياخد قرارات بالشكل ده لغاية ما قالوا له قال الملأ من, ب... من آل فرعون قالوا له انت حينفع تسيب موسى وقومه اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلياتك تعتسبهم كده ولا ايه هتسبهم لغاية ما يحكموا هتسبهم لغاية ما يزيلوا النظام هتسبهم لغاية ما يخلصوا علينا قال سنقتل أبنائهم ونستحي نسائهم وإن فوقهم قاهرون طب نعمل ايه قل لنا شيخ حنواجه الخطر ده ازاي موسى عليه السلام قال لقوم مساعتها استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين استعينوا استعن بالله ولا تعجز سبها على ربنا توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده استعن به كل ده بيحصل كل الابتلاءات دي بتنزل بينا ليسمع آنيننا يسمع آه آه يا رب استعينوا بالله واصبروا الزمن جزء من العلاج اللي عشنا فيه على مدى 30 سنة ومن قبليهم مش هيخلص في يوم وليلة السنة دي إذا كانت السنة اللي فاتت سنة الثورة فالسنة دي سنة التطهير والتطهير حياخد وقت ومراكز القوة حتاخد وقت لكن إحنا مستعينين بالله ومعتصمين بحبل الله وما لناش اتكال إلا على رب العباد سبحانه إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين أهل الصدق اهل الاخلاص اللي عايزين مناصب ولا كراسي اللي مش شغالين لحسابهم اللي شغالين لابتغاء مرضات ربهم وما لأحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى أهل العلم والبصيرة اللي لا تستفزهم هذه الفتن لان احنا محتاجين في وقت الفتن ان احنا ناخذ بكلام اهل العلم وبلاش التمرد اللي حصل من بعد الثورة على الأكابر والعلماء وعلى أهل الخير وأهل الصلاح عايزين مصلحة حقيقية مصلحة شعبية مصلحة إيمانية مصلحة وطنية عايزين مصلحة والمعاني دي معاني شرعية معاني الوطنية والقومية وقروا قصة مؤمن آل فرعون شوفوا أدي إيه كان بيقول يا قوم يا قوم وقرأوا قصة مؤمن آل ياسين وشوفوا أدي إيه لما دخل الجنة أول حاجة قال يا ليت قومي يعلمون قومي يا ليت المصريين يعلمون يا ليت كل المسلمين يعلمون استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم يما يبقى حسن الظن في الله ما تخفوش يم يبقى في الله ما تخفوش يم يبقى ربكم هو رب العباد رب الأرض والسماوات العلا يوم يبقى كلنا قلوبنا بتهتف ربنا الله ما تخافوش عسى ربكم ان يهلك عدوكم يوم تبقى الولاء والبراء احب من يحب الله وابغض من يبغض الله يوم نبقى كلنا على قلب واحد عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وما ما تعملون كيف لان احنا عايزين اجاده واحسان عايزين نحسن من احوالنا عايزين نحسن من سلوكياتنا عايزين نرجع لسالف العهد مع ربنا هي دي البدايه وهو ده الكلام اللي بعتوا لي أحد الاخوات بتقول ماذا نفعل نحن فيما يحدث الان كنساء اظن المعاني اللي احنا قلناها كلنا نشترك فيها ان انت محتاجه المعاني دي تعيشي بيها عبادتك هتؤثر دعائك هيؤثر صلاتك هتؤثر فعليتك وايجابيتك هتؤثر دعوتك هتؤثر البنات اللي بتدخل على النت اللي كل واحده منهم تشيع المعاني دي ان احنا محتاجين الاربع حاجات اللي احنا اتفقنا عليها النهارده تواضع واعتصام وعدل واصلاح وصفه العلاج السريعة ان احنا محتاجين نجتمع على طاعات لنستدفع البلاء ان احنا محتاجين النهارده نصرخ باعلى صوت ولا نخشى في الله لومه لائم ونقف قدام الظلم كائنا من كان احنا محتاجين نفهم ونتغير وده يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء بعض الاخوات بعتوا يقولوا ياريت يا شيخ تهدي الناس الثائرة واليائسة ريت تهديهم وتديهم الامل لازم نفهمهم ان النواب نواب مجلس الشعب اللي اخترناهم ان شاء الله حيجيبوا حقنا انا ما بتوكلش على حد ولا عايزكم تتوكلوا على حد آه طبعا نحسبهم على الخير نحسبهم مخلصين ما بيناموش لجنه تخص الحقائق ما بيناموش علشان خاطر نوصل لحلول ونوصل لشيء لكن احنا ما بنتوكلش على ذلك احنا اولا قلنا اول شيء نمحض الامر لرب الامر ولي الامر سبحانه وتعالى ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ده اول معنى المعنى التاني احنا ما ينفعش يتسرب الينا الياس ابدا ممكن تكون انت او انتي او انا نكون أسوأ خلق الله نكون ما نستاهلش الخير احنا اصل في الخطايا والذنوب بني الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار لكن لنا رب وطلما ربنا الله ما هو أهل التقوى وأهل المغفرة إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد اوعى تياس طالما لها رب اسيب الامر للرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر استغاث بالله عز وجل استستغيثون ربكم فاستجاب لكم استغاث بربنا سبحانه وتعالى ورفع يديه انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض فقال ابو بكر كفاك مناشدتك ربك فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيديه أعلى ما يكون اعلى ما يكون حتى رؤية بيضه إبطيه صلى الله عليه وسلم والنبي لما كان يجتهد في الدعاء أو كان يرفع إيديه إلى أقصى ما يكون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر والله سيهزم الجمع الكائدين والماكرين والخبثاء سيهزم الجمع سميهم من تسمي خم من تريد سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وأمر إلى كل ثائر إلى كل واحد قلبه بيتقطع على الدم إلى كل واحد النهاردة ما حد قلبي بيتقطع عليك وكل واحد بشوفه بشوفه وحس انه ابني او والدي او اخويا شوفوا المناظر اللي تقطع القلب شوفوا النهارده في سوريا المذابح شوفوا قد ايه الدم عند بعض الناس رخيص الى كل ثائر اضغط للتطهير لا للتفجير اضغط للتطهير لا للتفجير لان ده مش الثائر الحقيقي ابدا وان دي مش المبادئ اللي كل الناس تجتمع عليها اضغط للتطهير وطالب للتطهير لا للتفجير نأخذ الاتصال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك أحبك الذي يحبطني فيه من أجلي بص حضرتك يا شيخ أنا, أنا الحمد لله ربنا منع علي وفضله من, من, من, من يوم الثورة أنا عبد الله الفقير ومصطفى أحياني. ربنا منع علي بالهداية وقافل على نفسي بسمع كلامكم وربنا هديني ففيلة حاجة محيراني أنا الزوجاتي ممكن أسأل حضرتك فيها تفضل يا أخي تفضل حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم التسعف عبد الدرهم نعم فؤشيك فانتكس اه حضرتك ممكن تفهمني يعني ايه فانتكش وإذا شيك فلن تنتكس حاضر ايوه ايوه اهو حاضر ماشي أخي الله يكرمك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة دي مفهومة اللي عبد الفلوس وعبد المركز الاجتماعي الخميصة دي الأطيفة الثياب اللي عايش للبرستيج والمركز الاجتماعي والشكل والجاه والمنصب قال تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس دع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والحزن ودع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالانتكاس دع عليه بانقلاب الأمور تعيس وانتكس وإذا شيك إلو اتشك فلن تقش دعا للنبي صلى الله عليه وسلم إن جرحه ما يلتئمش إن يعطو عمره في الجراحات إن يعطو عمره يؤذى تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يعني ما يلتئمش جرحه كنا بنقول السائر السائر أنا بقول في كلمه واحده رسلت ليك اضغط للتطهير لا للتفجير اوعى باي حال من الاحوال لان دايما لما بتبقى في احداث كده بنقعد نقول طب وده يؤدي إلى إيه النهارده تقريبا جميع القوى السياسيه وانا مش عايز اقول كلمه جميع التعميم خطا بس يعني نقدر نقول ان في نوع من التوافق على انه إنه احداث محمد محمود وإنه احداث ما حول وزاره الداخليه والمديريات الامن و و لا تخدم القضيه باي حال من الاحوال هيحصل ايه يعني اه في في مشكله والناس شايفه تقصير بالغ وانه انه انه لكن هو ده هيؤدي الى وبالتالي علامة استفهامه أصلاً ما ينفعش أتحرك من غير هدف والهدف ده لازم يكون واضح لأنه العملية اللي إحنا إحنا بنقول دم الناس النهاردة لما بشكل عادي جداً خبر ارتفاع عدد الضحايا حول مبنى وزارة الداخلية إلى كذا الناس دي ماتت على إيه فبالتالي لازم نبقى فاهمين كويس أوي المعنى ده أنا قد بلغت فاللهم فاشهد اللهم قد بلغت فاللهم فاشهد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات صادقة خالصة وأن أكون استبرأت بها أمام ربي فستذكرون ما أقول لكم وأفود أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم